فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَادُوا يَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَنَّ كان علينا غيره واذا اتخذوك خدينا ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن, تركن اليهم شيئا قليلا إذا لَأَذَقَكَ ضعف الحياة وضعف الممات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 سُنَّتَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ نَ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا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 وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَنَا تَجِدُنَّهُمْ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا إِلَى رَحْمَةٍ مِّن ربك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 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كفورا وقانونا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 قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء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 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما على مأواهم جهنم, مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا أَإِنَّ لَمَبْعُوثٍ خَلْقَ جَدِيداً أولم يروا, أن الله أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ, قادر عَلَى أَيِّ يَخْلُق مِثْلَهُمْ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 إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له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 وَإِنَّ لَهُمْ إِنَّكَ يَا فِرْعَوْنُ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جاء وعد الْآخِرَةِ فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفي وبالحق وبالحق نزل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 الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يُتلى عليهم, إذا يتلى عليهم يخرون يُتلى سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّ ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعون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 وانه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن فات الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى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 تَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ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 لك الحمد الهنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانك الهنا يا من خلق فسوى وقدر فهدى سبحانك يا من على العرف استوى سبحانك يا من تعلم السر واخفى سبحانك يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانك يا ملك الملوك سبحانك يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيم يا عزيز يا جبار يا متكبر اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك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 ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسالك فواتح الخير وجوامعه واوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنه والدرجات العلى من الجنه والدرجات من الجنة اللهم اغفر لنا وتب علينا اللهم اغفر لنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وتقبل منا إنك انت السميع العليم اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها على نيتها وسرها اللهم يا غفار الذنوب يا غفر الذنوب اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا لا غفرته. ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا, دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائر الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين اغفر لنا, اغفر لنا الذنوب التي تحول بيننا وبينك الذنوب التي تحول بيننا وبينك يا غفار الذنوب يا غفار الذنوب اللهم انا نسالك مغفرة الذنوب وستر العيوب وتكفير السيئات إلهنا إلهنا إلهنا, إلهنا ومولانا أبعدنا عن النار عن النار ابعدنا عن النار, أبعدنا عن النار. حرم جلودنا عن النار إلهنا اعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار اللهم انا نسالك الجنه وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب بينها من قول وعمل الهنا اصلح قلوبنا اصلح قلوبنا اصلح قلوبنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا اللهم انا نسالك التقوى والعفاف والغنى التقوى والعفاف والغنى اللهم اات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها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 اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور لصدورنا وذهابا لاحزاننا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسالك لذة النظر الى وجهك الكريم لا تحرمنا ولا تحرم ابصارنا لذة النظر الى وجهك الكريم يا رحيم يا ودود يا قريب يا قريبا ممن دعاه يا قريبا ممن دعاه يا قريبا ممن دعا اللهم انا نسالك مرافقه نبيك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى اللهم وردنا حوضه واسقنا من حوضه الشريف واسقنا من حوضه الشريف شربه لا نظمى بعده أبدا إلهنا إلهنا لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخره إلهنا إلهنا يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا ناصر المستضعفين طال البلاء بإخواننا المستضعفين في بلاد الشام طال البلاء طال بهم البلاء اللهم فانصرهم نصرا مؤزرا اللهم نصرا مؤزرا. تقر به العيون تقر به العيون يا حي يا قيوم عجل لهم بالنصر اللهم عجل لهم بالنصر وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم ان اخواننا اللهم ان إخواننا في بلاد الشام مرضى فاشفهم حفاة فاحملهم جوعا فأطعمهم عرات فاكسهم مهمومون ففرج, همهم مهمومون, ففر مهمومون ففرج همهم يا ناصر المستضعفين يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانك الهنا ما اعظمك سبحانك الهنا ما اعظمك سبحانك الهنا ما اعظمك عليك بطاغيه الشام الهنا اللهم عليك به اللهم عليك به فانه لا يعجزك عليك به يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين, يا قوي يا متين مددنا